إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 نفس بالنفس والعين بالعين والانف فبالانف والأذن بالأذن والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون